بسم الله الرحمن الرحيم وبالله نستعين صبرا عشاق عشاق يقيم بالروح والريحان وأعذب الألحان سنمتع الآذان وعند اللقاء بأهل الوفاء يطيب الحدى قد عدنا Surah Al-Fatihah اللقا وعند اللقا باهل الوفا باهل الوفا وعند اللقا ورقا باهل الوفا باهل الوفا يا قد